لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم نَوَدَّ ثَنَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ قَالَتْ جِيدَةٌ أَفَخَرَبَ إِنَّ عِتَّتَنِي الَّذِي آمَنَ بِاللَّهِ نَصْرٌ ۗ إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بأن منهم لأنهم لا يستثبون